اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته هكذا مستمعين الكرام أذنا لصلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض رفعناه لكم مسجلا بصوت مؤذن عبد المجيد السريحي هذه إذاعة القرآن الكريم من مملكة العربية السعودية عند الرابعة و 56 دقيقة ننتقل في إذاعة خارجية لنقل أذان وصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة أما الآن فنبقى مع تلاوة للشيخ علي بن الله جابر رحمه الله يتلو من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند تراض منكم ولا تقتلنوا انفوسكم ان الله كان بكم رحيما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 نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لِلرجال نصيبٌ مِّمَّا اكتسبوا ولِلنِّساء نصيبٌ مِّمَّا اكتسبن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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم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 وَاَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دعوت قوم ليلو ولا راء فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإن كل ما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في أذالهم واستأوشوا في أبهم وأصر واستكبر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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وَلَا سواعا ولا وَلَا ولا يغوث ويعوق وَقَدْ وقد أضلوا كثيرا وَلَا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما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 ربغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا.